آه من نعم الله الجباري قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجباري قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل قبس إصلاح وإخاء علم إيمان ولعاء إثار بذل وعطاء نسلك درب العلم ونعمل خبس نصلاح وإخاء قيم إيمان ودعاء إثار بذل وعطاء نسلك درب العلم ونعمل جباري قبس من نور المختاري وبعزمن كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجباري قبس من نور المختاري وبعزمن كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل وبنهج الوري اللطاري نسلك درب العلم ونعم قبس كالغيث المدراري نقطف من كل الأزهار وبنهج الوري اللطاري نسلك درب العلم قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل ضبح وخيول ونداء وهج وجبال شماء بالدين شغوخ ويبا نسلك درب العلم ونعم ضبح وخيول ونداء وهج وجبال شماء بالدين شغوخ نسلك دروب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من النور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك دروب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من النور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك دروب العلم ونعمل